أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا بِما كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين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 فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما ولي عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا, أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكمان من الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة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 يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يوري سوئاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون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 وَإِلَ فَعَلوا فَاحِشَةَ قالَاوا وَجدَدنَا عَْهَا أَبَ أَناَا وَلَّهُ أَمرَرنَ بِهَا قُلْ إِ اللهَّه لا يَأمررُ بِالْفَحش أَتَقُونَ علىى اللَّ مَ لا تَعلمُون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 قُآيات لِقَم علمون قُلْ إما حَروم رَّ الفَواحشَ مَا ظَهرَ مِنها وَما بَطَن وَْإِثمَ والالبَغيد والبَغيَ بغيررِ والبغي بغير الحَبّ وَأَن تُشركُ بالِلههِ ملَ يونَزل به سُ القون وَأَن تَقولوا على اللهِ م ل تَعلون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إنا يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح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 افترا على الله كذبا او كذب باياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب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 وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُعِدُّ آتِيكُمْ الْجَنَّةَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَلَنَّ مُؤَذِّنُهُمْ بَيْنَهُم أَلَعَنَتْ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب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 الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وورتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا, وما كانوا بآياتنا يجحدون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 أبَلّغُكُم ررساتِ رَبّ وأأَ صَحُلَكم وَعلمم منِن اللهَّه مَا لا تعلون أَوجبتُمْ أَ جَاءكُمْ ذِكُرُم مِ رَبِّكُم على رَجللٍ مِن كُم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 وبلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم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 وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ نَطْرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ